يسأل أيان يوم القياام فإذا بق البصد وخسَفَ القنض وَجعَ الشمسُ والقنر يقول الإنس يمائذٍ أين المثَض يقول الإِن سان يومَائذٍ أين المثض كَّ لا وظض إ ركَ يمائذٍ المقط ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحذك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 عَلَا بِهَا فَاقِرَة كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقِق وَقِيلَ مَنْ رَاقِق وَبَنَى اراق وقيل من اراق وظن ان الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المصاق وجو يوم إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق, يوم المساق فلا صدق ولا صلى ولكن ثنا ودوانا ثم ذهب الى اهله يتنطا او لك فاولا ثم او لا لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى ايحسب الانسان أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى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 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا إما شاكرا وإما كفورا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 َِ وَيَخافُونَ يَْمًَا كَانَ شَفْرُهُ مُستَطير وَيُطَعمُونَ الطَّامَ عَ حُبِّهِ مِسكِينَ وَيَتِمَ وَأَسير إِ مَا نُطَعمكُمْ لِجههِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بِمَا صَدَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا لَا يَعْرُفُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ويطاف عليهم بآمية من فضة وأكواب, وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا